أن أقدر أعمل علمني, علمني علمني علمني أن أعمل رضا علمني دايماً أقول الحقيقة علمني أساعد كل الناس علمني أسمع كلام بابا وماما علم عناية تشوف الحاجات الحلوة في الناس علمني أشارك غيري بلعبي وحاجاتي علمني يا رب أسمع كلامك وهنفزك علمني قدي محتاج من حاجاتك علم لساني يقول شكرا ولما يغلط يقول قاسو علم لساني ما يجرحش حال علمني يا طبطب على الزعلان علمني مين يا حبيبي معاه لعبة مكعبات ممكن أخدها وأحكي بيها حكاية جايز كمان حكايات ممكن أخدها شوية هتاخدها مني ولا إيه يا أنكل لا يا حبيبتي ما تخفيش إحنا هنحكي بيها حكاية وهنبني سور ومدينة بس تعالي تعالوا ورايا